الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد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 الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, سبحانك فقنا عذاب النار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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نسلًا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر الله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 ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان استتمم منهم رشد فادفعوا اليهم اموالهم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 فَإِنْ تَابَ وَأَعْرَفَ فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابَ الرَّحِيمَ إِنَّمَا التَّوْبَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ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 ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحداه النقي طرفا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان ويثمن بينا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 إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا